اعلن الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه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 ولئن تبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إدلا من الضالين.